وقف نبضي على حبك وبدال قوتي ضعفي هلا بالضعف دمالك انا ادري ان اعزي فيك احبك كل ما هو لكن الشابه صدك نزفي mij zakte ik aan bij ik, ZANG يا اول حس في قلبي واول من سكن طرفي واول ضي لافراحي وما لك آخر بغاليك حبيبي كل ما قلتها وربي ما قدر يوفيك لك بقلبي كثير قلوب La la Zie je?